أعوذ الله من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح ا ل ج م ي No. ولا تحزن عليهم واصفض جناحك للمؤمنين وقل you <laughs> And <laughs> <laughs> ل ف ض ي ل ا ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ج ل و ل ا ت ح ز ن ع ب ل س ي م و ع ل و م الاسلاميه ن عشان خطر الرئيس المشيرا الكريما العظيمه ستنا السيده دينا ل ل خ ا ق و ا د ع بما توما واعرض عن المشركين سبحانه وتعالى بحمد ربك ر ب و ل ا ل ل ل ف ح ي ل ه ا ل د و ر محمد ت ب ا ل ن ا ب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 عشان خطر ا ل ر ئ ي س ا ل م ش ي ر ا ل ك ر ي م العظيمه س ي ن ا السيده دينا على م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 No.、Uh -oh. عشان خطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيده دي والخيل والبغال والحمير تركبوها وزير Bye. موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل ل ع ل و ا ل س ل ا م ي